تجنبها باذن الله شاء الله حول شاء الله الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وشر اي منا الله حداه ومن يبدل له من لا له وأشهد أن الله لا لا شريك له وأشهد أن الله محمد وعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا خير الكلام الله تعالى وحين الله عليه وكل من بدأ وكل بدأ وبالة وكل وكلا وبالة درسنا كنا توقفنا في آخر درس شقي الادروميه عند باب ظن واخواته عند باب ظن واخواتها طيب تذكرنا قبل ذلك عمل كان واخواتها وعمل ان واخواتها ثم السطرة بالمعندف رحمه الله تعالى فذكر ظنه وخواتيه من باب إتمامي النواشخ السمي غير موجود مسافر طيب. طيب ثم ذكر التوابع ثم ذكر المعندف التوابع غين التوابع؟ ها؟ ما شايف الذنب؟ الذنوب خواتها. طيب طيب سبق ذكرنا أن المرفوعات سبع: الفاعل وناي الفاعل المبتدا الخبر سكانة خبر ان ويا سكانة خواتها خواتنا خواتها. والتابع التوابع قال وهي اربعه الناتف والعطف والتوكيد والعطف وماذا والبدل سميت هذه بالتوابع جمع تابع لأنها ما لا تتبع متبوعها أو ما يسبقها في لا في بعض الأحكام في بعض الأحكام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 أول هذه التوابع عندنا النعت أول هذه التوابع النعت قال الموالي برحمة الله تعالى باب النعت خلاص النعت تابع لمنعوت النعت قال باب النعت النعت تابع لمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه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 أو المؤون بالمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف والمخصص له في النفرات طيب نشرح التالية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 المشتق يعني يأخذ من شقه الشيء من الشق والجهل كالضرب ناخذ منه فعل ضرب ويضرب ويضرب وظالب والمضروب ونضرب وغيره وهكذا العلم والحلم والكرم بغير فالتابعنا يكون اسمنا هو اسم تابع مشتق يكون مالا يكون مشتقا يعني على ذلك النا أو مؤول بالمشتق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 المشار اليه فهذا مؤول بالمستقبل واضح هذا هو النعت هذا هو ماذا هو النعت ست تفصيل ان شاء الله تعالى ما فائده النعت إذا جاء النعت والوصف بعد معرفه افاد التوضيح كان تقول جاء زيد العالم وضحتها وفي الشرطه من زيد هذا اما اذا كان اثر انكارتين بعد نفي فهنا يكون مخصصا تقول جاء رجل عالم فهنا خصصته بالوصف الاول وضحته والثاني ماذا خصصته واضح النعت نعم لا, لا. والله عبد الله ما هو بالمشتق أنواع كثيرة منها ذكرنا الإشارة لما تقول جاء زيد هذا هذا ليس مشتق الإشارة لكن المقصودنا هو جاء زيد المشار إليه هذا اسم اشاره صح ولا لا من زيد النبي جاء هو الذي وصف بانهما اشير اليه في جمع الزيوت زيد كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ها في منهم زيد موصوف بالكرم تقول جاء زيد الكرم او جاء زيد الجود او جاء زيد العلم زيد الحلم تضيفه الى ما خصب من وصف او تقول جاء زيد هذا واشرت اليه كيف وصفته لماذا بالاشاره المقصود جاء زيد المشار اليه قولك إلي. المشار اليه المشار كاعراب مشتق ام موصوف اشار يشير اشاره فهو مشار اليه واضح فهنا يقال مؤول من المشتق يعني لماذا أولت هذا النظر باسم يعتبر مشتقا يعتبر ماذا يعتبر مشتقا مفهوم واضح لله طيب قال باب النعت النات تابع للمنعوت ما معنى النعت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 كان موضحا واذا جاء بعد النكرات كان ماذا مخصصان طيب فان كان هذا ليس اسما لا تعرفه هناك وان لم يكن تابعا يعني السابق مرفوع واللي بعده منصوب ما يكون ناتي ليس تابعا وان لم يكن مشتقا فلا يكون تابعا او مؤولا بالمشتق فلا يكون تابعا واضح وإن لم يفت توضيحا ولا تخصيصا لم يكن كذلك من قبيل النعت نعم هذا هو تعريف النعت طيب قال وهو تابع دين العتي في رفعه ونصبه وخوضه وتعريفه وتنكيره هنا ذكر فيما يتبع النعت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 من من العالم زيد إذا جاء زيد العالم هو جاء زيد العالم ماذا هو فهو ضمير ولا لا ظاهر ولا مستفر مستفر أليس عائدًا على على زيد عائدًا على زيد فهذا يسميني ماذا بالنات الحقيقي يسميني بالنات الحقيقي لأنه مضمن لضمير المستدر عائد على المنعود عائد على ماذا؟ المنعود طيب العالم اسم فاعل واسم الفاعل يعمل عمل الفاعل بشروط ومن عمل الفاعل أنه يرفع الفاعل هذا شيء إن شاء الله في كتاب آخر مفصل نبينه إن شاء الله تعالى واضح لنا فهو ماذا الحقيقي هو ماذا هو ذا يرفع اسما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 والآن جاء زيد العالم أبوه إذا العالم رفع لنا اسم ظاهر هنا العالم أبوه لكن السابق رفع لنا ضمير مستين العالم أي هو أن هنا العالم أبوه فالعالم رفع هل اسم ظاهر هذا اسم الظاهر هو أبوه عليه فيه ضمير أبوه ضمير لنا متصل هذا الضمير عليه يعود من العود جاء العال زيد العالم أبوه أي أبو زيد واضح؟ فإذا الأصل الوصف العالم واقع على زيد ولا والعلاءش والاسم المتعلق بزيد على اسم المتعلق بزيد وهذا العلاقة هي ماذا هي السببية هي علاقته السببية يقيل يقيل فيه نعت سببي يعني نعت من منعوت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 أو الطبيب أبوه أوقف هذا واضح؟ وقال جاء زيد العالم أبوه فالعالم رفع عليهما ظاهرا متصلا بضمير يعود على المنعوت مفهوم؟ تمام؟ نعم آخر واضح لا آخر هذا غير موجود آخر عادل الثاني رأبه هو دافئ إلى خارجي ما عنده خبر طيب كلام واضحه محوم الآن ما هو حكم النعت الآن قال النعت تابع للمنعود تابع في ماذا قبل أن نذكر تابع في ماذا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 واضح وما في السبب فتقول جاء زيد العالم أبوه ورأيت زيد العالم لا أبوه يرفع, يرفع لنا اسم الظاهرة العالم أبوه ومرت بزيد العالم أبوه فانه يخافه في الطرف إيه وماذا والنصب وكذلك الخبر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 اثنين من خمسة إما الرفع والنصب والخوف أو التالي يعني إما يكون مرفوع ومعريف مرفوع ومعريف أو منصوب ومعريف أو محفوظ ومعريف صح؟ وإما مرفوع ونكرة أو مخفوظ ونكرة أو منصوب ونكرة اثنين من خمسة يوافق فيها ويتبعه فيها، يوافق فيها, فيها طيب. وأما غيرها، وهي أمور أخرى، هذه كما سيذكرها، يتابع فيها النعت الحقيقي منعوتا بخلاف النعت السببي. فهنا قال: تقول قام زيد من عاقل ورأيت زيدا العاقلا ومرت بزيد العاكلي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 النات الشبري الحقيقي, الحقيقي يوافق منعوته في, في التلكي والتأمين وفي الإفراد والجمع وتحميل تقول جاء زيد العالم وجاءت زينب العالم أو العالمة العالمة فإذا كان المنعوت مذكر كان ماذا النات مذكر حقيقي وإذا كان مؤنثا كان مؤنثا وكذلك يوافقه في الافراد التذنية والجمع تكون جاء زيد العالم وجاء الزيدان العالمان وجاء الزيود أو الزيدون العالمون أو العلماء أيضا يوافقه في الجمع واضح؟ وجاء الزينب العالمة وجاء الزينبان العالمتان وجاءت الزينبات العالمات أو الزي... الزيانب العالمات واضح؟ إذا نوفقوا بالتشكيل والتعنيف نوفقوا في, في الإفراد والجمع والتكميم فإذا كان مذكراً كان مذكراً إذا كان مؤنثاً كان مؤنثاً إذا كان مفروضاً كان مفروضاً أو مثنى مثنى أو جمعاً جمع واضح؟ مفهوم هذا؟ طيب هذا حقيقي وأما السبب فهل يوافق في التذكير والتعنيف والإفراد والجمع والتنية، لا يوافق، لا يوافق. وإنما هو باطل، يكون مخالف. تقول جاء زيد العالم أبو، صح؟ العالم أبو مذكر مذكر، صح؟ وتقول جاء زيد العالمة مؤنث مع مذكر يصح ولا لا يصح يصل إذا الناتي الشبري لا يلزم أن يوافق من عوته في التذكير والتأنيث قد يكون موافقا وقد يكون ماذا مخالفة ناتي للإفراد والجمع والتشميم جاء زيد العالم أبوه وجاء الزيداني العالم أبوهما أو أبواهما وجاء الزيود أو الزيدون العالم آباؤهم العالم آباؤهم واضح هنا فإذا نجد هنا أن المنعوت أو النعت لم يتابع منعوته في ماله في الإفراد والتفكير والتفنيت الذي يتابع هو النات الحقيقي أما الناعة السببي فلا يتابع واضح؟ طيب. إذن الخلاصة أن النات الحقيقي يتابع منعوته في أربعة من عشر والنات السببي يتابع منعوته في دينتين من خمس. لماذا؟ الإسم إذا يكون مرفوعا أو منصوبا أو مرفوضا وإما مذكر وإما معذور وإما نكره وإما مذكر وإما مؤنث وإما مفرد أو مثنى أو جمع، صح؟ كم من من من الأمر؟ عشر أمور. الناقل الحقيقي إذا كان منعوته مفعول كان مفعول، وإذا كان منعوته معرفة كان معرفة، وإذا كان منعوته مؤنثا كان مؤنث، إذا كان منعوته مفرد كان مفرد. كم في وصل؟ أربعة. من أي؟ من عشر. النات الحقيقي يوافق من في أربعة من عشرة يعني لا يتصور أن يكون مرفوعا منصوبا مخفوضاً في وقت واحد هو يا مرفوع يا منصوب يا مخفوض يا مذكر يا مؤنث، يا معرفة يا نكره يا مفرد يا مثنى يا جمع إلى كم من بص أربع أمور من عشرة ولذلك نقول النات الحقيقي يوافق المنعوته في اربعه امور من عشره اما النعت السببي فيلزم ان يوافق المنعوت اينك هو في جنتين من خمسه في جنتين ماذا من, من خمسه وام الباقي التثنيه والتذكير فلا يذل يوافق قد يوافق وقد لا يوافق وقد التثنيه والجمع قد يوافق وقد لا وقد يخرج واضح نعم فهموا لحقوا وجدوا العطف أو المعرفة دي وهذا واضح هذا؟ نعم. قال قال هنا. فتلخص من هذا الإيضاح أن النات الحقيقي يتبع منعته في أربعة من عشرة. واحد من الإفراز والتسنى والجمع، واحد من الرفع والنصب والخفض واحد من التذكر والتأنيث، واحد من التعريف والتنكّف. أربعة من عشرة. والنات السببي يتبع منعته في اثنين من خمسة. واحد من الرفع والنصب والخفض واحد من التعريف والذكر. هذا النات السببي سيد. قال ويتبع مرفوعه ليس المنعود يتبع المرفوع لما تقول جاء زيزن العاقل أبوه في واحد من اثنين وهو قل العاقل أبوه أو العاقلة أمه هذا واضح هذا لكن هذا هنا يتبع مرفوعه وليس المنعوده على كلامنا كان على المنعود أما المرفوع فنعن النعت السببي يوافق من مرفوعه في واحد من ثنتين التذكير والتانيث اما الافراد والتثنيه والجمع فلا يوافق ولا يتبع شيئا في الافراد والتذكير والجمع بل يكون مفردا دائما والله اعلم واضح فلي. هنا ذكرنا ان مما يتبع النعت منعوته في التعريف والتنكير فما المقصود بالتعريف وما المقصود بالتنكير نسب هنا ان يأتي المؤلف بهذا الباب فقال المعرفة واقسامها قال ماذا المعرفة واقسامها نعم اقرا المتن قال مني رحمه الله هذا المؤلف رحمه الله تعالى المعرفة واقسامها قال والمعرفة خمسة اشياء الاسم المظمر نحو أنا وأنت والاسم العلم نحو زيد ومكة والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أظيف إلى واحد من هذه الأربعة قال المعرفة وأرسل لماذا ذكر هنا المعليفة؟ لأنه ذكرنا في النعت أنه يتبع من في التعريف والتنكير تحتاج أن نعرف ما معنى المعرفة؟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 ما من فعل عرفه والمراد به ادراك الشيء والعلم به وإن كان أهل الدسان يفرقون بين المعرفة والعلم يفرقون بين المعرفة والعلم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 وهو على خمسة أقسام ذكر المؤلفون ورتبها من أقوىها ومن أقوىها إلى أدنىها الأول الضمير بأخوذ من غمر الشيء إلى ستره هذه معنى الاستكار والمقصود بالضمير ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب أو إن شئت أن تقول الضمير ما دل على معين بقرينة تكلم أو خطاب أو غائب أو غيبة والضمائر على ثلاثة أقسام يفهم من هذا أن الضمائر على ثلاثة أقسام ضمائر المتكلم وهي أنا للمفرد المتكلم ونحن لجماعة المتكلمين أو للمعاصم نفسه أو المعاصمين غيره. القسم الثاني ضمائر المخ... المخاطب وهي على وهي انت للمتضاد المخاطب بما المخاطب الذي وجه اليه الخطاب وجه اليه الخطاب انت انت الأول مفرد مخاطب مذكر أول مذكر مفرد مخاطب المؤنث المؤنث أنتما للمسنّ المخاطب وأنتم لجماعة المخاطبين الذكور. أنتما يشمل المذكر ومع المسير أخذ أنتما للمسنة المخاطب من المذكر ومع المسير أنتم للمخاطب جماعة المخاطبين الذكور وانتن لجماعة المخاطبين واضح هذا مفهوم نعم مفهوم أو كسب الثالث ومائر الغيبه او الغائب هو للمفرد المذكر الغائب وهي للمفرد المؤنثه الغائبه وهما للمثنى الغائب المذكر كان أو ما ان وهن لجماعه الذكور الغائبين وهن لجماعه الاناث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 معين يعني, يعني الاسم ما يدل على مسمى ككتاب وجهاز وشجرة وزين وعمر ومكة والمدينه ومصر هذا كله يدل على مسمى لكن العلم يدل على مسمى معين واضح كما قال الناظر سمون يدل على مس على مسمى مطلقه علامه كجافري وخل اسم سمون يعين المسمى اسم يعين المسمى مطلقه يعني فالعلم اسم دل على معيين إسمون يعين المسمى مطلقه علامه هو هو العلم فالعلم سمون دل على مسمى لكنه معين كجعفر وحمنة وعدن وقار وراشط وغيره. واضح؟ هذا هو ملء العلم يدل على اسم معين دون أن يحتاج لقارين اتكلم أو خطاب أو ماذا أو غيره. وهو يشمل الإنسان ويشمل الحيوان ويشمل الزواج. اسم الحيوان اسم الدواء فالانسان منه المذكر منه المؤنث ومنه المقرض المثنى والجمع يقول زيد وعمر وزينب وفاطمه وسعاد وزيدان وزينبات والزيود والزينبات وفاطمات وغيرها واضح هذا بالنسبه للانسان وبالنسبه للدواء والحيوان ايضا في تسميه بعض الحيوانات The Prophet was given to اسمها a stone called the name of the and a stone called the and a stone called the and a stone called the and a stone called the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 طيب. نحو زيد ومك والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء يعني القسم الثالث من العالم من المآلك هماذا أسماء الإشارة والأسماء الموصولة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 للإشارة على المفرد المذكر واضح؟ وهذه ما الهاء؟ الهاء؟ في التنبيه في التنبيه, التنبيه. لمف للمشار إليها المفردة المؤنثة هذه يقال هذه يقال هذه وهذه بالعكس هذه وبه وبه وهذه هذه كلها لغات في هذه في هذا النشر. ونلقى هنا. وهذان من المثنى المذكر وهاتان من المثنى المؤنث وهؤلاء لجماعه الذكور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 واضح؟ لأننا نتفي بهذا لا، الوقت شغلنا بالإدارة يوم الساعة 10 في وبعدين نكون في الساعة الثانية مع القطر من 11 -12. ليش طلاش وبعدين مع الأجهزوميين حاولون يكونوا الصبح، ها؟ نحاول نكون الصبح ثلاثة، عندنا نعم، نعم، ها؟ يا ها؟ يوم غدا كتبينه غدا ان شاء الله تعالى ان شاء الله لنا ولكم تاذيب الله صلى الله عليه وسلم وسلم الله.